انت باهدمه يا صلاح الخير يا صلاح الخير نورت البيت يا صلاح الخير صلاح الخير أحمد حلمي لأول مرّة على نجو مفاق صلاح الخير أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا البيت براشطت وجيت بلا داعي وبقيت من ضمن العيلة عندي الللي حافتا Oo, dagriet, dagriet, salletje, salletje, halletje, en maalde, maalde, maalde, maalde, maalde, maalde, maalde, maalde, maalde, maalde, maalde, maalde, maalde, maalde, maalde, maalde, maalde, صلاح الخير هن شيحة بطولة عزة بعوف إدوار ميمي جمال النعم سلوسة سينمان عيد معتز عبدالصبور الصبور مروان مجدي رفيق الشرف الفنان سناء شافع بالاسترخاء مع الفنان الكبير حسن مصطفى موسيقى المقدمة والنهاية محمد يحيى كلمات أيمن باهجة أمر توزيع يحيى يوسف المخرج المنافس شيرين إبراهيم إنتاج ماس ميديا برودوكشن تعليف مجدي الكوتش إخراج حسين إبراهيم صلاح الخير برعاية فودفون تعرف يا صلاح أهم حاجة في شغلتنا إيه؟ أكيد البرجل <تصفيق> الهدوء الهدوء عشان نعرف نمكز أنا عندي في الشركة هدوء ونظام كأنك بالزبط داخل مستشفى. سبحان الله سبحان الله بيت عندنا نفس النظام بالزبط تحس فعلا إنك في مستشفى كل القوض معقمة مش كده يا سيد طبعا طبعا كأنك في مستشفى المجانين بالزبط <تصفيق> عشان كده أنا عملت قوضة مكتبي اللي انت احتلتها دي بعيد دي أنا رسابشان ودوشة البيت أكيد أكيد ما هو أنا مهندس زيك بالزبط بحب الهدوء ومتربي في بيت زي النسمة عشان كده مش هطلع من القوضة دي أبداً دفني يا س يا صلاح ايه دة؟ ايه الزيتها دي؟ دي يز عبيب لا كده مش ممكن ابداً يا عكمان يا صلاح إنت فيني يا صلاح يا فن يا صلاح وده دا ايه دة كمان دي بقى ريح الخمسين مستشفى المنجانين وصلت يا ابو صلاح يا صلاح إنت فيني يا صلاح ونت علي يا ابني يا صلاح يا صلاح اتفضلي اتفضلي اتفضلي من هنا. ابني ابني حبيبي يا ابنين ماما وحشتيني يا ماما تعال تعالى يا حبه عيني في حضن ماما اهلا اهلا اهلا ازيك يا حضره النظر والله يوعيشني هو انت موجود في كل حته وسع من وشي وسع خلينا ترمي في حضن ابني تعالى يا بابا ماما تع... أو... ب... حت... هتخنق هتخنق يا بابا مش عارف اتنفس بتحضن جامد قوي كده ليه هتموتني يا بابا بعد الشر بعد الشر عليك يا حبيبي كده يا صلاح كده تتخبط في العربيه من غير ما تقول لنا مرة الجايه هبقول لك تفهم من بقك يا صلاح هو انا هخليك تمشي في الشارع تاني كنت فيني وقت الحدث. كنت في يا حضرة الناظر أصل صلاح كان بيدور عليك خلاص خلاص يا سيد الموقف مؤثر ومش محتاج لد وعجم فعلا أنا تأثرت جدا والدمع هتنزل من عيني مش كده يا شاهي أيوة يا حازم أنا جسمي كله بيترعش من التأثر لك إيه يا حاجة نوليني طبقين كبار عشان أغرف لي المسكين لقمة يا ده تلاقيه على لحم بطنه من ساعة الحادسة خليهم أربعة أطباق يا حاجة عشان أنا كمان على لحم بطني موضوع على إيه م وقت الكلام دلوقت حاضر حاضر يا حاج طب بقول ايه ما نفرد الاكل على السفره وناكل كلنا مع بعض فكره هايله يا باشا ويبقى برضو اسمنا اكلنا مع بعض عيش وملح ايوه بس انا خايف اسيب الاوضه هاتا ساعدك يا فاطمه خلينا نخلص من الدوشه دي والله ناس طيبين يا سليمان وعاملين للبيت حس هما من ناحية طيبين فهما فعلا طيبين ده انا كنت مرعوب لا ناس بتوع مشاكل ويروحوا يبلغوا البوليس ويعملونا لنا شوشره الحمد لله عدت على خير انا هحط الجدع علي اسم صلاح دفع 100 لحد ما يقوم بالسلامه ان شاء الله ربنا يستر بس تعرف يا فاطمة. عمر صعبان عليا قوي من ساعة ما رجع وهو حابس نفسه في الاوضه خايف من ابويا حبه تعيني اهو كله منك يا سليمان مش كنت تخلي بالك وطي صوتك يا فاطمه الله كلامك مش ناقصاكي ده لسه مش عارف المهندس حازم هيعمل معايا ايه هندس حازم قلبه طيب يتعفرت ويتزرزر وفي الأخر ينزل على ما فيش بس المرة دي شكله مش ناوي ينزل على ما فيش يا أخي أقول يا رب صلاح الخير على أهدومه وجاب الشمطة بهدومه يا صلاح الخير يا صلاح الخير نورت المت يا صلاح الخير مدرستي مبادرة ابتدتها فودفون رمضان اللي فات بمشاركه كل عملاءها بمساهمتكم جمعنا سبع مليون جنيه لترميم مدارس مصر جددنا ألفين فصل رممنا مية سبعة وثلاثين مدرسة انكهزنا مية معمل وملعب أنشأنا أربعين مكتبة وبكده وفرنا مناخ أفضل لاكثر من ثمانين ألف من ولادنا. Celeeeem. تصدقي يا مدام اعتماد انا ما اكلتش الاكل الحلو ده من ايام المرحومه ماما بالهنا والشفه يا حاج لا ده كمان اكل مقلوب انت ما شفتش يا اعتماد لما تركز هو انا كان فيا دماغي النهاردة. والله والله يا حجه شاهي ومالك علي حلفان اول ما الكباب شطط مني على البوتاجاز قلت اتقبط وصلاح جه على بالي وبقيت على كلمة واحدة. يا صلاح يا صلاح يا صلاح يا صلاح يا صلاح يا صلاح بصراحه يا طنط من يوم ما صلاح اتولد وانت بتنادي عليه اخرس أنت يا أخوي أخذ أخذ ولم نفسك أنا ليه كلام تاني معاك يعني أنت لازق في صلاح 24 ساعة ولحظة ما يعمل حادثة تكون بعيد عنه أصلاً أنت مش واخد بالك يا عمي صلاح لما راح الموقع ر... إيه إيه إيه لما حضرة الناظر يقول لك تخرس يبقى تكتم على طول يا خبي الناس دي ليه بتتكلم بصوت عالي أوي كده مش عارفة منورين يا جماعة فعلاً زي ما يكون نعرف بعد من سنين مش كده يا حازم والبركة في المهندس صلاح اللي عرفنا على بعض اللي أقولي لي حاجة شاه أنت ملكش في الطبيق يا خدي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إزاي بقى أنا دخلت المطبخ مرة واحدة. ده أول ما اتجوزنا ومن يوميها جوزي فرح بيه قوي <تصفيق> وبقى يطلب تكوي على طول. ليه هو الأكل يا أختي مع جبش الحج اللي فندى؟ إزاي هو قدامك حتى أسألي؟ الجدة بتعش شنطة لسه قفل الموبايل هعمل حاملها فريدة. هو دوقة هو ياسمين أكيد هيفتحه بكرة. يا ماما يا ماما. أيوة أيوة يا حبيبي أيوة صلاح أيوة صلاح. أنا عايز أدخل الحمام. روح يا حبيبي روح. يا حبيبي فك عن نفسك يا بابا يا بابا انا هروح الحمام ما تروح يا ابني هو انا ماسكك يا باش مهندس! يا باش مهندس! بتزعق كده ليه يا ابني انا سامعك كويس اصل انا كنت بفكر اروح الحمام من حقك يا ابني من حقك يا سليمان تعالى ساعد الباشمهندس يروح الحمام ودي الحمام اللي في ريسبشن لا ريسبشن ايه انا بستريح في الحمام اللي في اوضه المكتب بتاعي هنا يعني خلاص المكتب بتاعك سيب يا سيد ورك الفرخة اللي في ايدك ده وقوم تلاحلح كده وتعالى ساعدني انت ايه ما عندكش نظر مش هيفني عاجز حاضر ايه يا سلاح مش هتقولي انك داخل الحمام اه لمواغزة نسيت طنط شاهي طنط شاهي الله الله طنط الشاهي طلع من بقك زي العسل وليه يا عجيبة عجيبة أنا داخل الحمام يا طنط شاهي اتفضل يا روح قلب طنط شاهي لو سمحت يا بشمهندس ما تمشيش على رجلك خالص على الأقل لمدة عشر تيام ويا ريت لما تروح الحمام تروح بالكرسي المتحرك اعمل كل حاجة وانت على الكرسي كل حاجة؟ أيوة كل حاجة ياسمين ياسمين أفندم لا مؤاخذه يعني لو فيها رزالة على شوية غتاتة متعصين بشوية غلاسة ممكن تهرشيلي ظهري كده من تحت الحسن مش عارف في حاجة بتاكلني مش عارف براغيت ولا صراصير ولا إيه معلش أنا آسف فريدة فريدة ثانيه واحدة أنا خلاص خلاص ابتنين الزطر البيت كله بيزعق أصبر يا حاسم كلها زعق ويمشوا لو سمحت يا فريدة أوهرشيلو. فين الحته اللي عايزنا نهرش لك فيها لو سمحت يا دكتورة فريدة كده ما ينفعش هو ايه اللي ما ينفعش بقول لك ظهري بياكلني الله ما انا عارفه ان ظهرك بياكلك من كتر الكدمات والخدوش اللي فيه بس ما ينفعش تهرش بس آه... يا خلاص بقى ما قالت لك ما ينفعش بلاش دلع يلا يا سليمان وديه الحمام يلا يا فريدة نطلع الاوضه احسن انا اتخنق يا سلام يا يا صلاح في حاجة يا صلاح لا يا ماما يلا يا اهتمات. يلا جهزي نفسك عشان اول ما يخرج صلاح من الحمام Nee, ik الحق يا حازم دول عايزين ياخدوا صلاح ويمشوا ما تسيبيهم ياخدوه هو يعني كان من بقيه عيلتنا ما ينفعش يا حازم انا عارف انه ما ينفعش بقول لك ايه يا استاذ حسين ايه رايك ناخد كوبايتين شاي في الصالون تصدق دي فاتتني يا باش مهندس. يا اعتماد آه ايوه ايوه يا حسين ايوه يا حسين احنا عايزين نشرب شاي يا اعتماد لا <تصفيق> اعتماد ايه يا استاذ حسين ده انتوا ضيوف عندنا معلش بقى بحكم العاده <تصفيق> اصل افتكرت نفسي في البيت ما هو ده بيتك برضه يا استاذ حسين يا فاطمه يا فاطمه يا فاطمه يا فاطمه يا فاطمه يا فاطمه يا فاطمه يا بنت يا فاطمه انت يا فاطمه ما بتردش ليه يا فاطمه يا سلام وش معنى انا يعني يا فاطمه فاطمه ها ها ايوه ايوه خير يا رب خير لو ما اجعله خير خير يا ستهان م حصل حاجه الشي يا فاطمه, فاطمة. بس اركن هنا بقى مشكرين قوي يا سليمان متشكرين على ايه يا مهندس انت تؤمر <تصفيق> ماشي انا قلت لك متشكرين انت مش هتخرج ولا ايه لا مش هخرج انا هفضل معاك عشان اساعدك يا سيدي اتفضل انا مش محتاج مساعده منك اتفضل بقى لا معلش انا هفضل معاك ما قال لك مش عايز مساعده انت ما بتفهمش يا جماعه احنا شباب زي بعض انت مكسوف ولا ايه يا اخ صلاح يلا, يلا يلا اعمل اللي هتعمله يا ده انت بارد قوي سليمان يا زفت نعم. امشي اطلع بره حاضر اقفل الباب وراك حاضر الحمام ده احلى بكتير من قط الصالون بتاعتنا <تصفيق> يا سيد انت ما عندكش شقه اصلا بقولك ايه انا عايزك تفتح مخك معايا وتركز جامد جدا انت بتعمل ايه بتعمل ايه هقعد عشان اعرف اركز طب يا ريت ما تركزش قوي عشان مش طالبه ريحه حاضر أنا سمعت ياسمين بتقول لفريده ان الراجل بتاع الشنطة اقفل الموبايل ده راجل بارد صحيح احنا هنبتديها غباوه ولا ايه ما انت قلت ما تركزش قوي الراجل بتاع الشنطة هو انا وانا هو آه. لا لا لا لا وحيات ابوك الخمسات اللي بتعملها دي ما تنفعش في الحمام اديك شايف الحمام ضيق ممكن تخيش في البانيو ما تخافش ما تخافش انا رابط الحزام المهم انا بفكر اتصل بيها دلوقتي ولازمتها ايه التكاليف دي ما هي عندك متلقاها بره يا نهار اسود انا حيوان ان انا بتكلم مع واحد زيك تصدق ده انا لو اتكلمت مع سليمان ال كان هيفهمني عنك. انت بس عشان الجبس خاني على رجليك بقى خلقك فهمني بقى كده بالراحة? انت عايز ايه? ما احنا مش هنقدر يوم كله في الحمام يا سيد ها؟ افهمني. افهمني بسرعة بدلا ما اخبطك بالجبس ده على دماغك اسقطك جول بتاع اللي انت قاعد فيه ده. وههم شدد عليك السفون. اتفضل انا جاهز. جاهز انك تفهمني ولا عايز السفون يتشد عليك? leh do m w g b إيه بنا نايبات بعيد عن حضني؟ ده لا يمكن أبداً ده عمره مع عملها من يوم متولد إيه جرالك إيه يا مدام اعتماد؟ هو عائل صغير؟ وبعدين أنت حتيجي تزوريه كل يوم كأنه في المستشفى الشر يخت بره وبعيد وإحنا ملنا ومال المستشفيات ما إحنا قلنا كده برضو أنا كنت ممكن بمنتهى البساطة أسيبه في المستشفى بتاعت ابن خالتي وحيليه أحسن رعاية لكن قلت برضو المستشفى بتجيب اكتئاب يخطي قطعت قطعت المستشفيات وسيرتها وزي ما انت شايفها الفيلا هنا هادية وقال في واحد يخدمه والدكتور عاصم هيجي بنفسه كل يوم يطمن عليه يا سلام، وهو يعني لما يبقى فحوض نانا مش هخدمه ده نخدمه برموش عناية طبعا طبعا يا مدام اعتماد بس بصراحة كده احنا حاسين بهقدة الزم من اللي حصل بسببنا يعني بنحاول نكفر عن زمبنا إحنا ما بنعترضش على أمر ربنا واللي مكتوب له كان لازم يحصل اعتبريها فرصة يا ستي فرصة إن أنا وإنت يا مدام اعتماد نتعرف على بعض إنتي إيه؟ إنت إنت ما تعرفيش أنا قلبي نفتح لك قد ايه والله يا حاجه شاهي أنا نفس الحكاية كأنها عشرة سنين بس لو تبطل حجة دي خلاص يا روح قلبي ممكن نقول مبروك مبروك يا أختي إيه إيه ده؟ دي عبيتها ولا ايه يعني نفهم من كده بقى انك عايز تكلم ياسمين على انك مش صلاح مع ان انت صلاح حاجة غريبة فعلا معاك حق هي فعلا حاجة غريبة بس عارف ايه الاغرب اني قاعد في الحمام وباخد وبدي معاك وانت حالة ما يقوس منها انت غبي اه ليه صلاح انا فهمت خلاص انت عايز تكلم ياسمين على انك واحد تاني ايوه ليه بقى ليه ها ليه ده الجزء الغريب اللي في الموضوع ليه بقى يا <تصفيق> لهوي عشان أنا لما كنت بكلمها كنت عامل فيها هوات داية وعندي شركة وسواء وصفراجي وحاجات كده وهي خلاص شافتني عالطبيع وراح بيتنا. لعلمك بقى صلاح بيتكم من أحلى البيوت اللي في الجيزة وبعدين حضرة النظر ده صاحب ملك العماره بتاعتكم أي نعم هي قصيرة بس اسمها ملك تا كمان هتعيب في العماره بتاعتنا المهم عايزك تفكر في اسم حلو كده يمشي معايا آه صا صا صا بصراحة مفيش حاجة يعني غير صلاح. امشي اطلع بره يلا امشي اطلع بره خلاص خلاص خلاص ايه رايك بقى في زينهم زينهم ايه يا جازمه بقول لك مهندس وعندي شركة وسفرجي لا الموضوع ده صعب قوي كان عايز كده مكان مفتوح مش الخن اللي احنا قاعدين فيها في الحمام دي استنى استنى استنى استنى افتكرت حاجه بقول لك ايه فاكر الواد الرحيم اللي كان معايا في كلية هندسة كل اللي كانوا معاك في الكلية كانوا رخمين لا لا لا, لا, لا, لا. ده كان ارخم الغلسين الواد ادهم الاباصيري تصدق ده اسمه يخض أدهم الأبصيري هههههه <تصفيق> <تصفيق> أدهم الأبصيري لا هو في الحمام يخض أكتر يا لا معلق كل لحنا عايشين فيه ده خلاص أنا اسمي أدهم الأبصيري وين اسمك رأفت علشان لما أكلم في التليفون وتعت زين جنبك كالعادة أقولك اخرس يا رأفت هه اخرس يا رأفت هو طبعا أنا هقولك أنا مش رأفت أنا سيد يا صلاح رافع عليك وساعتها هالعجزمة واضربك بيها اعمليه فيك صلاح الخير برعايت Vodafone أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت تطورت البيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت صلاح الخير من منابو الفتوح أحمد زيادة مجي عبد الحليم جلال الهجرسي عبير الدوخي عاصم رأفة منتبع نسمة متحق ميكساج عماد عثمان أصرف على إنتاج ماركو مراد صلاح الخير من إنتاج ماس ميديا Production صلاح الخير تأليف مجد الكوتش إخراج حسين إبراهيم